بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر, فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضوا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من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 وكأي من قوية عتت عن أمر ربها وغسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 رَسُولُ لَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ